نبدأ قولي كيف كافت البشر بس مرحيم الرحمن خالق كل شيء مزيان بس لا تجلون بي العمل جهوب ضيع والجنان بس حب في كل زمان يا بنت صدانا نخدي منتي حبك بشان بيني وبينك ببان سهرت في اللعب يكون زين Applina. دي طعتك في النهي والأمور راح او عليك ضمان طلبي لك وقت وحال خايف ما عندك دي مقدر وامريها Every yep. Det är inte sådant Ett Och när vi lyfter lätt, så ska vi inte vara